قَامَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ لَنَجْوَى إِذَا صَفَّ صَفًّا وَنُوحِكَ دِمَتٌ صَدَقَتْ يَوْمَ kəhra qobı وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُنْفِقُوا يظاهروا امس سجنهم ليس لهم نكر فيها يا سين قال من يريد الذم او السوءنا إِنَّا أَرْسَلْنَا يَكْتُبُونَ مَا تَنطِقُونَ و اجه أَن جِئْتَ نَا مِنَ الْحَافِظِينَ نَجِنَ yeah سُبْحَانَ لَيْلٍ لاَ يَغْشَى وَنَفْسُهُ مِنْ خُنْتُ يَا كَمَائِدُ حَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَوْضِ Hey, yeah. hey. Oh <laughs>